بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي يتق الله ولا تصير كافرين والمن ان الله كان عليما حَكِيمًا واتبع ما يوحى اليك من رب إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلدين في جوفه وما جعل أزواجكم الله ومن نبيين ميساقهم ومنك ومن نوح وأخذنا منهم ميثاقاً ظليظاً ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعز للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكرون ما سواي عليكم إِذْ جَعَلْنَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذَا بصاروا القلوب الله الظنون هنالك يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله قالوا فائفة منكم لا لا يضرب لهم وما لكم فرجوا تأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعور إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أخطارها ثم سئلوا الفتر نتلآتوها وما تلبسوا إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يُؤذُن الأذاب وكان عهد الله فَإِذَا قُلْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ قُتِلْتُمْ فَيَعِذَّ إِلَّا قَلِيلًا ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من ريرا اوदया لم الله ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فَإِذَا جَاءَ الخوف رَأَيْتَهُمْ ينظرون جُيُوشِهِمْ تدور إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كالذي إذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير كان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب يسألون عن ولو كانوا فيكم ما قاتلون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 ولما رأى المؤمنون الأحذاب قالوا هذا ما وعدم الله ورسوله وصدق الله ورسوله وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى محبظ ومنهم من ينتظر وما بذلوا تبديلا يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين قوم <تصفيق> احي ورد الله الذي الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قَوِيًّا عزيزاً وأنزل الذين ظاهروهم من أب الكتاب من صياصيهم وقدس في قلوبهم الرب بريقا تقتلون يرون سقيقا <تصفيق> وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. وَكَانَ مَوْعِدُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا وكان ذلك على الله وقرنا في بيوتكم ولا تدرجنا تدرج الجاهل <تصفح> وكن تطهيرا ما يسلى في بيوتكن من آيات اللَّهِ الله إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين المات والمؤمنين والمؤمنات والقاننين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وَإِن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتغفي في نفسك ما الله مبديه وتغشى الناس والله أحق أن فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كهال لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج كان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا. من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما Wszelkie <try> jami يستنكحها خالصة لك إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون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 من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كُل وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبتل بهن من أزواج ولو اعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا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 لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم لا طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولكن اذا دعيتم تدخلوا فاذا اطعمتم تنتشروا ولا مستانسين لحد إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ متاعا أَنفَقُوا مِنْ وراء ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أَن تؤذوا رسول الله ولا فليفتحوا ازواجه من بعده ابدا <تصفيق> ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تغذر What za chwila! W chwili, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتشبوا فقد احتملوا بمتانا وإثما يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم ما رضوا فِي في المدينة لنُغري أنك بهم ثم ما لا يجاورونك فيها إلا قليلا. من لو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 إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن بك Ja. Yeah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظيما إِنَّا رب الأمانة ولا السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإله إنه كان ظلوما جهوب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 وكان الله غفورا رحيم